وَثَمُودَ الَّذِينَ دَابُوا الصَّخْرَ بِالرِّيَاحِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لدي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا مَا بَطَلَ ۚ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَبَ كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّ على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا إذا ذكروا كَتِّ الْأَرْضَ دَكَّ دَكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَ وَجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ تَذَكَّرِ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قُدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ وَثَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية